جفان البعد وزيارتك جنن جنن جفان البعد وزيارتك جنن جنن متى اوصل والله متى اوصل الضامن الجنه بالقلب والحب <تصفيق> جنة جنة حقق منيتي وشفع الي حقق منيتي وشفع حقق من